Agus atau Allah, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فَمَن شَاءَ ذَكَرَ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرا من برة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبَر ثم إذا شَ شره كلا لما يقضى أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبنا الماء صب ثم شقنا الأرض شق فألبتنا فيها حبوع نبو وقذبو وزيت نو ونخلة وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فإذا جاءت الصاخ يغنم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة 124. ضاحكة مستبشرة 125. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 127. هم الكفرة الفجرة